الهدى المنهاجي الهدى وهو في ست رسالات الرسالة الأولى, الرسالة الأولى في أن آية الكرسي هي أعظم آية في التعريف بالله وإنها لذلك لشيء عظيم فأن تجد ما يعرفك بخالقك وأنتجد تجد ما يعلمك حقيقة ربك معناه أنك قد وجدت كل شيء وجدت ذاتك ووجدت حياتك ووجدت دنياك ووجدت آخرتك وذقت لذة العيش ولو كنت أفقر الناس وامتلأ قلبك بالأمل العظيم في الله تستنشق من روح الله ما يحدو قلبك إلى نعيم الآخرة زادك الطاعة وغذاؤك القناعة وإن هذا هو الغنى العالي بالله كل ذلك لأنك وجدت ربك الذي خلقك وأما من فقده ويا له من فقده فقد فقد كل شيء فأتعس بها من حياة يحياها ولو كان يملك الثروة بالملايير ألا وإنه لفقير فقير وما ضل من ضل من الأمم القديمة والحديثة إلا بسبب جهلهم الفظيع بالله فما في الدنيا لذة ولا نعمة أجل ولا أكرم من معرفة الله ومن هنا كانت آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله وكانت جآيات الذكر الحكيم بما فيها من علم بالله ومن عجائب الأسرار والأنوار، ومن ثم وجب تعليمها للكبار والصغار، وجبت القينها للأطفال وتعرفهم بحقائقها الإيمانية على قدر ما تستوعبه عقولهم. ذلك أن آية الكرسي بذاتها مسلك إلى الله وحسن حصين للمؤمن ما تلاها بيقين وإخلاص، فهي خير أوراده وأذكاره. سواء بعيد صلاته أو عند نامه بليله أو نهاره أو في سفره وحضره وسائر أحواله فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت رواه النسائي والطبراني وصححه الألباني ومن أشهر الأحاديث الواردة فيها القصة الطريفة التي رواها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آتٍ فجعل يحث من الطعام فأخذته وقلت والله لا أرفع عنك إلى رسول الله قال أين محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شك حاجة شديدة وعيالة فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذابك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله إنه سيعود فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالة فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح قال فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة، قال لا، قال ذاك شيطان، الحديث رواه البخاري، تلك آية الكرسي، وتلك بعض آثارها العجيبة، فاجعلها أساس وردك ومنهاج حياتك، ومجال تدبرك وتفكرك، الرسالة الثانية الرسالة الثانية في أن أشرف العلوم الإيمانية هو العلم المعرف بالله جل جلاله توحيدا وتفريدا كما اتفق عليه علماء الإسلام سلفهم وخلفهم لأن شرف العلم بشرف المعلوم فلما كان ذات الله تعالى أشرف الذوات وأرفع المعلومات كان العلم بالله جل جلاله أشرف العلوم وأرفع المعارف ولو تدبرت كتاب الله تعالى لوجدت مداره كله على هذا المعنى ولا يدخل في ذلك علم الكلام القائم على الجدل المراوغ الذميم والنظر العقلي العقيم لأنه لا يورث تقوى ولا خشية ولا يقين وإنما العلم الحق بالله هو ما عرف العبد بربه وغمر قلبه بنور اليقين وأكسبه مشاهدة حقائق الإيمان وتجليات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. بما عرف من جلال ربوبيته وجمال ألوهيته فتعلق قلبه به وسار إليه تعالى إجلالا وتعظيما وخوفا ورجاءا وشوقا ومحبة وتدرج في مراتب الإخلاص حتى يكون من الصديقين وذلك هو علم التوحيد المأخوذ من الكتاب والسنة رأسا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك هو مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وتفقوره إليه في عبادته واشتغاله به بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثة أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب وقال في موطن آخر فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية الرسالة الثالثة في أن حقائق الأسماء الحسنى والصفات العلى من أهم أصول العلم بالله وأن معرفة العبد بالله تكون على قدر معرفته بها وتحققه بمقتضياتها وتخلقه بمنازلها فمن شرح الله صدره لها وعمر قلبه بأنوارها تلقيا لحقائقها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يشاهد تجلياتها في كل شيء من ملكوت السماوات والأرض فلا يرى شيئا من المخلوقات الكبيرة والصغيرة ولا شيئا من الحقائق الكونية والحوادث العالمية وسائر الأقوال والأفعال والتصرفات البشرية وغير البشرية إلا أثرا من آثارها وتجليا من تجلياتها وهذا معنى من معاني توحيد الربوبية فمن شاهد المخلوقات علم أنها انعكاس. لنور اسمه الخالق ومن شاهد صورها علم أنها نعكاس لنور اسمه المصور ومن شاهد الأرزاق علم أنها تجل لاسمه الرزاق جل جلاله ومن شاهد المصائب والمهالك والزلازل والأعاصير والبراكين علم أنها تجل لصفات الإرادة والعزة والقوة والقهر والجبروت القائمة بذاته وكذا ما يدل عليها من أسماء حسنة مثل القوي والقهار والجبار ونحوها مما علمنا وما لم نعلم وهكذا ما من شيء أو فعل حادث في الكون إلا وهو من تجليات الأسماء الحسنى والصفات العلا وانعكاس لأنوارها ذلك أن الرب العظيم جل جلاله إنما علمنا من أسمائه وصفاته ما علمنا لنرجع كل شيء في هذا العالم إليه خلقا وتقديرا ورعاية وتدبيرا كما تدارسناه في آية الكرسي هنا. وهذا المسلك هو أهم المسالك المعرفة بالله والموصلة إليه لأن من تحقق بهذا التوحيد مشاهدة وتخلقا تحقق بتوحيد الألوهية خضوعا وخشوعا وخوفا ورجاءا وشوقا ومحبة وترقى في مراتب الإخلاص إلى أعلى الدرجات ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن كل ما يعلم ويقال يدخل في معرفة الله إذ لا موجود إلا وهو خلقه وكل ما في المخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار والأفعال فإنها شواهد ودلائل على مال الله سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلا اذ كل كمال في المخلوقات فمن أثر كماله وكل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أحق به وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه وأسماء الله متضمنة لصفاته ليست أسماء أعلى من محضة بل أسماؤه تعالى كالعليم والقدير والسميع والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلك كل اسم يدل على ما لم يدل عليه الاسم الآخر من معاني صفاته مع اشتراكها كلها في الدلالة على ذاته وإذا كان من أسمائه مختص هو بمعرفته ومن أسمائه ما خص به من شاء من عباده علم أن تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفونه انتهى قوله وهذا أجل العلوم وأشرفها وهو الغاية المقصودة بدراسة توحيد الأسماء والصفات تخلقا وتحققا الرسالة الرابعة في أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله دعاؤه تعالى بالأسماء الحسنى والثناء عليه بما أعطانا من عباراتها المنيرة وألفاظها الكريمة قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون إلا أنه لابد من بيان أن عدد الأسماء الحسنى غير محصور، وإنما أوتينا منها تسعة وتسعين أسمة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين أسمى، مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، الحديث متفق عليه، فأما عدم الحص الأسماء الحسنى، فقد دلت عليه السنة الصحيحة، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرج فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها الحديث رواه أحمد وابن حبان وصحح الألباني فقوله صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك نص صريح في استئثار الله ببعض أسمائه جل جلاله ويؤيده أيضا حديث الشفاعة المذكور قبل وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فانطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي الحديث متفق عليه وإنما يكون الثناء على الله بأسمائه وصفاته، ومعناه أن الله جل ثناؤه يكشف لمحمد صلى الله عليه وسلم يوم الحشر من أسمائه الحسنى ما لم يكشفه لأحد قبله من العالمين، ولا كشفه له هو نفسه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في الدنيا. الرسالة الخامسة في أن الاسم العظم هو جوهرة الأسماء الحسنى وذلك لما يتضمنه من التمجيد والتعظيم والثناء الكبير على الله جل وعلا ولما أودع الله فيه من أسرار صفاته وعظيم قدرته ومن ثم فقد ثبتت الأحاديث في أنهما ما دعا به عبد ربه صادقا إلا استجابله وقد اختلف العلماء كثيرا في تحديده بسبب اختلاف الأحاديث الصحيحة الوالدة فيه والراجح عندنا. أن ذلك دليل على أن له تجليات شتى وليس مجرد عبارة واحدة أو عبارتين فقط فقد ثبت فيه ما أوردناه قبل مما رواه القاسم الإمام التابعي الجليل رحمه الله عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث البقرة وأل عمران قال القاسم فالتمستها فوجدت في سورة البقرة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي سورة العمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي سورة طاها وعنت الوجوه للحي القيوم الحديث رواه ابن ماجه والطبراني وحسنه الألباني فآل الاسم العظم إلى أنه الحي القيوم كما قررناه قبل ولكن وردت له صيغ أخرى غير هذا فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة ألي عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعن بريدة الأسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول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 وقال شيخ الألباني حسن صحيح فهذه أربع صيغ صحيحة من صيغ الاسم الأعظم وكل صيغة منها مركبة من عدد من الأسماء والصفات يجوز أن يكون الاسم الأعظم أحدها ويجوز أن يكون جميعها فيصير الاسم الأعظم بذلك أكثر من أربع صيغ ولحصل أن العبد إذا ما ناجى ربه بهذه العبارات وابتهل إلى الله بها مخلصة وآفق الاسم الأعظم بدعائه ومناجاته ونطق بما عظم عند الله من عبارات الثناء عليه والحمد للجلال وجهه وعظيم سلطانه فنال الرضا والقبول وفاز بكرم الاستجابة والعطاء الرسالة السادسة في أن آية الكرسي تتضمن أصلا عظيما من أصول التوحيد في الإسلام ألا وهو توحيد الأسماء والصفات ومعناه مراجع إلى إثبات ما أثبته الله لنفسه من أسماء حسنى وصفات علا، وكذا ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم منها مما ثبت به الحديث الصحيح ثم نفي ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ذاته جل وعلا من صفات النقص والمثال وهو معنى التنزيه والتسبيح فالجمل المنفية في آية الكرسي نفي لما لا يليق بجلال وجهه وكمال ذاته سبحانه كما في قوله تعالى لا إله إلا هو وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم وأما الجمل المثبتة ففيها إثبات لما تضمنته من الأسماء والصفات كقوله تعالى الحي القيوم وقوله سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض فهذه هي عقيدة الصحابة والتابعين وكبار علماء الأمصار المتبعين عقيدة سالمة من التأويل والتعطيل ومن التكييف والتمثيل بمعنى أن صفات البارئ تعالى التي يظاهرها التجزيم مما ثبت في الكتاب والسنة كالوجه والعين واليد ونحوها وكذا ما أضفه الله تعالى لنفسه من أفعال كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء يوم القيامة ونحوها كل ذلك صفات ذات وصفات أفعال لله رب العالمين نثبتها له جل جلاله كما تلقيناها عنه سبحانه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن دون محاولة تصورها بالتخيل والتعقل لأن ذلك إنما يوقع المرأة في التشبيه والتجزيم، وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالكرسي والعرش مثلا يجب الإيمان بوجودهما ثم الإيمان باستواء الرحمن على عرشه تعالى ولا يلزم عن ذلك استحضار الذهن لحقيقة الكرسي وكنهه، ولا لجوهر الكرسي وهيئته، ولا لكيفية استواء الرحمن على عرشه. تماما كما نؤمن بالله جل جلاله وبوجوده، ولا نستحضر له هيئة ولا صورة، فعلم ذلك كله موكول إليه تعالى، وهذا معنى قولهم إثبات المعنى وتفويض الكيف. قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد تخريج حديث تجل الرحمن للمؤمنين يوم القيامة قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمر الرؤية أن الناس يرون ربهم وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء والمذهب في هذا عند أهل العلم من الآئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليها فمعنى قوله لا تفسر أي لا تفسر هيئاتها ولا حقائقها وليس معناه عدم تفسير ألفاظها، لأن تفسير الألفاظ هو معنى إثباتها ومعنى الإيمان بها، وقد أثباته الترمذي لأهل العلم، والفرق بينهما شاسع جدا. فتفسير لفظ الكرسي مثلا معناه القول بأن الكرسي هو الكرسي، فهذا إثبات لوجوده أولى، وإيمان بالآية الواردة به ثانية. وأما تفسير الهيئة، فهو محاولة الكشف عن صورة الكرسي وشكله وبيان جوهره وحقيقته، وهذا ما لا يجوز شرعة إذ لم يرد به دليل من كتاب أو سنة بل هو إقحام للعقل فيما لا طاقة له به وعندنا ها هنا وقفة مع الذين يميلون إلى تأويل مثل هذه الآيات والأحاديث ويخرجون الألفاظ عن ظاهرها إلى معان أخرى كتأويل الكرسي بأنه السلطان أو القدرة ونفي وجوده وحقيقته فمشكلة هؤلاء أنهم لا يستطيعون التخلص من تداعي الصور والهيئات الدالة على التشبيه والتجسيم كلما نطقوا بمثل هذه العبارات فالفرار من هذا إلى التأويل كالفرار من الرنضاء إلى النار ألا ترى أن في ذلك من المغامرة والجرأة على الله ما يعجب منه ذلوب سريم؟ سليم؟ إذ كيف يغامر مسلم بالقول على الله إنه كذا وكذا وإن كرسيه أو عرشه كذا وليس كذا وإن استواءه فوق عرشه وعلوه فوق سماواته إنما هو هكذا وليس هكذا عجبا إن معنى ذلك أن هذا القائل قد أحاط علما بذات الله وصفاته كيفا وهيئة ومعناه هو أنه قد أوتي علم الكمال المطلق وهذا ضرب من ادعاء علم الربوبية من حيث لا يدلي فسبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وإنما التواضع العلمي والإيمان الحقيقي أن يسلم المؤمن لله فيما وصف به نفسه من غير تكيف ولا تشبيه ومن غير تأويل ولا تعطيل لأن هذا وذاك ظلم وافتراء على الله ومن أجمل ما نقل في ذلك كلام للإمام محمد بن إدريس الشافعي قال رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله انتهى قوله ورحم الله شيخ المقاصد أبا إسحاق الشاطبي فقد قاعد في هذا قاعدة من ذهب قال رحمه الله في سياق بيان قواعد التفسير منها أن يكون على بال من الناظر والمفسر والمتكلم عليه أنما ما يقوله تقصيد منه للمتكلم والقرآن كلام الله فهو يقول بلسان بيانه هذا مراد الله من هذا الكلام، فليتثبت أن يسأله الله تعالى من أين قلت عني هذا، فلا يصح له ذلك إلا ببيان الشواهد.